أهُم أشَدُّ خَلْقًا أَمَنْ أم خَلَقْنَا إِنَّ خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ الْلازِبَةِ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 لَمَذُعُون أَوْ آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 بنتون قوم طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كذانك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لا تاركون الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق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 معلوم فواكه فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غولون ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كَانَ لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنك لمدين قال هل أنتم الطليعون؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَتْ اللَّهِي إِنَّكِ لَتُعذِبِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Aferma نَحْنُ bimiyetin İlâ mautatana الاulâ وَمَا nâhnu bimu'advabin İnn hâza lahu al-fawzul arzim Limithli hâza felye'melil أذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلَنَ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُونِ إِنَّهَا جَعَلَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ أُوسُ الشَّيَاطِينِ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 لقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتههم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين آمين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم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 فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَسْفُنْ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيًا إِنَّا كَذَانِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 وإنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن أنكم لا تمرعون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن يُنسلَم من المُسلِين إذ أبقى إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحَضين، فانتقمه الحوت وهو مريم، فلو أن له كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة مين يقطين وأرسلناه إلى مئة ألفن أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ''Am خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون?'' ''Ala إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون?'' ''Aصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون?'' أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صار الجحيم وما مننا إلا له مقام معنون وإننا لنحن الصافون